لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي م و ما أ و إ للعلوم ي ك كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من ا م ب ل ك الاسلاميه ت ه و تجد دونه من ت ح د واصبر نفسك ع ا ل ذ ن يدعون ربهم

موسوعه عينك ن م تريد زينة ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا ص ب ر نفسك مع ا ل ذ ي ن ي د ع و ن ر ب ه م ب ا ل غ د ا و ا ل ا م ي يريدون و ج ه ه

موسوعه عينك ن م تريد زينة ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و للعلوم ا ت ا ل ا س ل عن ا واتبع, واتبع, واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا َ ح َ ا ط َ بهم ِِ س ُ ر َ ا د ِ ق ه َ ا و َ إ ِ ن ْ يستغيثوا ََِْ يغاثوا َ بما َ إ ِ ن ه ا كالمهل َُِْْ يشوي َْ الوجود ُُْ

بئس الشراب, بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن, فمن شاء فليؤمن ومن

موسوعه ت د النابلسي للعلوم الاسلاميه و

و إ م و س ت غ ي ث و ع غ النابلسي م ه ش و ي ا للعلوم و و ج ه إنا ت د ن ا الاسلاميه ن ر ا أحاط بهم د ق ه ا يستغيثوا وإن يغاثوا ب

ك ا ل م ه ل يشوي ا ل و و ج ه بئس ا ل شركه ا ب دعويه غير ا ب ح ي ه ذات مضمون ن ا ا الصالحات إ ا نضيع أ ج ر م ن أحسن ا ع ا

اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر

يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و ا س ت ب ر ق م ت ك ي ن فيها على ا ل أ ر ا ء

ا ت ك م و ن و ع ه النابلسي و ن ة مرتفقا ر و ض للعلوم ه م م ث الرجلين ج الاسلاميه

ح ف ف ن ا ه م ا بنخل و ر محمد ر ا ب ب النابلسي

ودخل جنته وهو ظ الله م ن ف س ق ا ل ما أ ظ ن أن أبدا تبيت هذه أبدا وما أظن

ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة و ل ن رددت إ ل ى ر ب ي و ل رددت إ ل ى ربي ل أ ج د ن خيرا م ن ه ا م ل ب ا ق ا ل له ص ا ح ب ه وهو ي ح ا و ر ه

أكفرت بالذي, خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من ثم من نطفه ثم, ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أ ش ر ك بربي احدا

ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني أ ن ا أ ق ل من كمالا وولدا فعسى ربي

خيرا م ن جنتك و ي ر س ل ع ل ي ه النابلسي ا ل ع ل و م ا ل ا ي د ا م ي ا

و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح ي ط ل ب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية, وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك ب ر ب أ ح د ا

و م و ر ب ل ه م م النابلسي ا ا للعلوم الاسلاميه ن

كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح هشيما تذروه الرياح

كما إ ن ز ل ن ا ه من السماء فاختلط به نبات الارض ف أ ص ب ح هشيما تذروه الرياء

وخير املا ويوم نسير الجبال, ويوم نسير الجبال وترى الارض ب ا ر ز ة وحشرناهم وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا

وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا, ويلت ويقولون يا, ويلتنا, ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ا

فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره, لا يغادر صغيرة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح ص ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا ف س ج د و الا إ ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه

افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم, عدو وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم

وما ك ن ت ه الهدى م ل ي ن ع شركه ا الذين ي زعمتم دعويه ه م م ي س ت ج ي ب و ا ل ه م و ج ع ل ن ا ب ي ن ه م م و ب ق ا ورأى ا ل م ج ر م و ا ع ي

رأى المجرمون وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا